شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تقع الكافرين وال. ذَٰلِنَايَ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَآِئِتُظَاهِرُونَ لِنُسُؤُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا وهو يهدي السليم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم كان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أم هاتهم الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود بارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظلونا هنالك ابتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطالب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 أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تضروها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجك إن تردنا الحياة الدنيا وزنتا فتعالين فتعالين أمتعك وأسرحك سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء مبينة يضاعف لها العذاب بعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النسائين اتقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبروج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم نظهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصادرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيماً وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قب الله ورسوله أمر يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ظلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مهديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا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 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا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 دع وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمجدعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجرهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا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 قد علمنا ما طربنا عليهم في أسواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله بكورا رحيما يا أيها النبي إنا أحللنا لك أسواجك التي آتيت وجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة, وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستمر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 وَمَا لِبَغَيْتَ غَمَدٌ عُزِلْتَ فَلَا جَلَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ عَدْنَا أَن تَقَرَّ عُيُونُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَا وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّثَاءُ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 يا لكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تهدوا رسول الله ولا أن تكحوا أزواج ولا أن تكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخطوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوالهن ولا أبناء إخوالهن ولا أبناء, إخوالهن ولا أبناء, إخوالهن ولا أبناء أخواتهن ولا لسانه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 يدرين عليهن من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك به ثم لا يجاورونك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 وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا قال ذين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوه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 يصلح لكم أعمالكم ويوفق لكم دروبكم ومن يقعل الله ورسوله فقد فاز بوزن عظيم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أي يحملناها وأشفقنا منها وأشفقنا منها وحملها